وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد هذا مجلس جديد في مجالسنا في تدارس كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسلم الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد مع كتاب المهذب المنير في في زاد المسير أو لزاد المسير في علم التفسير وتوقفنا في عند قول الله تبارك وتعالى لم نكمل المقرر السابق عند قول الله تبارك وتعالى في الآية الثامنة والأربعين بعد المئتين وقال لهم النبي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين توقفنا عند قول الله تعالى تحمله الملائكة قال المصنف وفي المكان الذي حملته منه الملائكة إليهم أقوى أحدها أو أحدهما أنه كان مرفوعا مع الملائكة بين السماء والأرض منذ خرجه من عن بني إسرائيل قاله الحسن والثاني أنه كان في الأرض وفي أي مكان كان فيه قولا أحدهما أنه كان في أيدي العمالقة قد دفنوه وقال ابن عباس أخذ التابوت قوم جالوت أخذ التابوت قوم جالوت فدفنوه في متبرز لهم فأخذهم الباسور فهلكوا ثم أخذوا أهل مدينة أخرى فأخذهم بلاء فهلكوا ثم أخذه غيرهم كذلك حتى هلكت خمس مدائن فأخرجوه على بقرتين ووجههما إلى بل إسرائيل فساقهما الملائكة والثاني أنه كان في برية التيه خلفه فيها يوشع بن نون عليه السلام ولم يعلموا بمكانه حتى جاءت به الملائكة قاله قتل قالوا في كيفية مجيء الملائكة به قولا أحدهما أنها جاءت به بأنفسها قال وهب وهو ابن منبئ رحمه الله وقال لنبيهم اجعل لنا وقتا يأتينا فيه قال الصبح فلم يناموا ليلتهم ووافت به الملائكة مع الفجر فسامعوا حفيف الملائكة تحمله بين السماء والأرض والثاني أن الملائكة جاءت به على عجلة, على عجلة وثورين ذك... ذكر عن وهب أيضا أي ذكر ذلك عن وهب أيضا قال فعلى القول الأول يكون معنى تحمله تقله لأن الملائكة جاءت به بأنفسها وعلى الثاني يكون معنى حملها اياه تسببها في حمله قال الله عز وجل إن في ذلك لآية لكم أي علامة تدل على تملك طالوت نعم يصير ملك عليه قال المفسرون فلما, جاءت فلما جاءهم التابوت وأقر له بالملك تأهب للخروج، فأسرعوا في طاعته، وخرجوا معه، فذلك قوله تعالى، فلما فصل طالوت بالجنود، قال أي خرج وشخص، فالفاء هنا فالتعقيب يعني السرعة، يعني بعد ما رأوا تلك الآيات، أي قنوا أن هذا الذي ملك عليهم، فأذفع طاعه وأذعنوا له بالسمع فقال ربنا تبارك وتعالى، فلما فصل طالوت فصل يعني خرج أو شخص كما ذكر هاهنا المصنف قال قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قبل ذلك قال وفي عدد من خرج معه ثلاثة أقوى لما فصل وخرج كم خرج معه ثلاثة أقوال ذكرت أحدهما سبعون الفا قاله ابن عباس والثاني ثمانون الفا قاله عكرمة والسد والثالث مئة ألف قاله مقاتل قال وساروا في حر شديد فابتلاهم الله بالنهر والابتلاء لاختبار وفي هذا النهر قولان أصابوا حر شديد أي عطشوا الله بالنار قالوا في هذا النهر قولان أحدهما أنه نهر فلسطين قاله ابن عباس والسدي وهذا اختلاف تسمية قولوا هو النهر الأردن المعروف يعني. والثاني نهر بين الأردن وفلسطين قاله عكريمة وقتادة والربيع بن أنس قال ووجه الحكمة في ابتلائهم به أن يعلم طالوت من له في القتال منهم ومن ليس له نية يعني اختبار من الله سبحانه وتعالى لهم في ذات طيب قال وقوله تعالى فليس مني ليس من أصحابي فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم منها فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فقوله فليس مني يعني ليس من أصحابي يعني أصحابه فيه الجهاد أو في هذه الصفرة في سبيل الله قال إلا من اغترف غرفة بيده قال المصنف في عدد القليل الذين لم يشربوا إلا غرفة قولا هنا قال إلا من اغترف غرفة بيده وضع يعني استثنى الاغتراف طبعا هو الأخذ الشيء باليد أو بآله تقول اغترف يعني أخذ الشيء إما بيده مباشرة للشيء أو بآلة يستعنوا بها فهو يقول طالت لهم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من اغترف غرفة وقرأ غرفة بيده قال ربنا فشربوا منه إلا قليلا منه يعني لما كان حر شديد شرب منه كثير إلا قليل هم الذين صبروا وثبتوا إلا قليلا منهم يقول هنا وفي عدد القليل الذين لم يشربوا إلا مرفجا قولان أحدوم أنهم أربعة ألف قاله عكرمة والسدي والثاني وهذا الصحيح أنهم ثلاثمائة وثلاث عشر قد روي في حديث مرفوع وعشار له المصنف هنا قال وهو, وهو الصحيح وضح لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحاب يوم بدر أنجم بعده أصحاب طالوت يوم لقي جلوت وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر هذا جاء في حديث في حديث البراء أيضا في صحيح البخاري قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن أصحاب بدر على عده أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن وكم كانوا قال بضعة عشر وثلاثة, وثلاثة وثلاثمئة بضعة عشر وثلاثمئة هذا قول الصوت طيب قوله لا طاقة لنا أي لا قوة لنا واضح فلما جوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا أي لا قوة لنا يمكن عدد قليل أو كانوا أقصى تقدير قلنا قالوا مئة ألف وبعضهم يقول كما تقدم سمانون ألف وبعضهم يقول سبعون ألف فهذا قول ابن عباس يعني أقل عدد سبعون ألف يعني سبعون ألف أرجع منهم كثير بقي منهم ثلاثمائة وبضعة عشر يعني لك أن تتخيل في أقليل فعلا عددا فلذلك لما جوزوا الذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود ما معنى لا طاقة لنا؟ قال المصرف أي لا قوة لنا من حيث العدة أو من حيث العدد لا طاقة لنا بجالوجه وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة قال واختلفوا في القائلين لهذا من الذين قالوا لا طاقة لنا قال اختلفوا على ثلاثة أخوة ما انهم الثمانمائة والثلاثة عشر الثلاثمئة عفون الثلاثمئة والثلاثة عشر قالوا للراجعين أي لمن رجع كم من فئة قليلة عفون قبل ذلك معذرة قال واختلفوا في القائلين لا لهذا على ثلاثة اقوال أحدها أنهم الذين شربوا أكثر من غرفه فإنهم انصرفوا ولم يشهدوا وكانوا أهل شك ونفاق قال ابن عباس والسدي. والثاني أنهم الذين قلت مصائرهم من المؤمنين يعني ضعيف الإيمان قاله الحسن وقتاده وابن زيد وضح يعني هذه أقوال هي المشهورة في الباب على أقوال تقرأ أشعر رغى القول طيب قال الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يعني الآن الفئة الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوتة بجنودي قالوا إما يكونوا منافقين لرجعوا هل الشك أو بعض ضعف الإيمان من بقوا يعني فأجابهم الذين أيقنوا أو أكثر منهم إيمانا يعني باعتبار مؤمن ضعيف الإيمان قال الذين يظنون قال في هذا الظن أنه, أنه بمعنى اليقين قال السد في آخر وفي الظنين هذا الظن قولا أحدم أنهم الثلاث والثلاثة عشر قالوا الراجعين يعني أهل النفاق اللي رجعوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة قالوا السدي والثاني أنهم أول العزم والفضل من الثلاث مئة عشر يعني هؤلاء قالوا لبعض من البعض يعني الضعاف القوي الإيمان قال لضعيف الإيمان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة قال مصنف والفئة الفرقة بالكسر كم من فئة يعني كم من فرقة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قوله تعالى بإذن الله قال الحسن بنصر الله الله عز وجل يقول إن ينصركم الله فلا, فلا غالب لكم وهذا إذنه الإذن الكوني لأن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن هذا فعل من أفعال الربوبيين وقضاء الله الكوني ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم قولوا تعالى والله مع الصابرين أي بالنصر والإعانة وهذه معية تأييد معية تأييد معية خاصة أن المعية نوع في معية عامة وهي معية العلم وهو معكم أينما كنتم هذا بعلمه وإحاطته تبارك بحمده وثم معية خاصة معية توفيق وتأييد ونصر ونصر وإحاطة وقد يكون معه القرب الخاص فيقرب الله تبارك وتعالى منه من شاء من عباده وهو في مكانه أي في علوه ويدنو بنفسه من من شاء من عباده وهو في مكانه في علوه تبارك وتعالى لكن ما معيّة معي توفيق ونصر إعانة والله مع الصابرين قال الله تعالى ولما برزوا رجاله وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله. قال المصنف قوله تعالى ولم ما ولما بَرَزُوا ولم ما بَرَزُوا وجنوده. قال ولم برزوا أنا فقط. النص هذا مفترض يكون قبل ذلك حصل فيه خلل. قال صاروا بالبراز من الأرض. وهو ما ظهر واستوى صاروا بالبرازي من الأرض وهو ما ظهر واستوى أو متسع أيضا الشيء الواسع لما يكون شيء ظاهر وواسع وقال يقال برزة طيب ولما برزوا لجالوت وجنودي قالوا ربنا افرغ قال بمعنى أسباب أفرق بمعنى أسباب علينا صبرا ثبت أقدامنا يعني أن تستقر قال قوي قلوبنا لتثبيت أقدامنا يعني عدم الفرار وإنما تثبت الأقدام عند قوة القلوب نعم هذا صحيح فإذا قوي القلب ثبتت القدم نعم ثم تلازم بالضاربط قال مقاتل كان جالوت وجنوده يعبدون الاوثان نعم جالوت هذا أمير العمالقه هذا كانوا يسكنون فلسطين عمالقة واضح هذا قوم كفار وكانوا عبدت أوثان طيب قال ربنا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة قوله فهزموهم قال كسروهم وردوهم قوله تعالى واتاه الله الملك يعني اتى داود ملك طالوت لأن داود بعد ذلك آلى إليه الأمر عليه الصلاة والسلام نعم وآتاه الله الملك والحكمة قالوا في المراد بالحكمة يا هنا قولا أحدهما أنها النبوة، أحدهما أنها النبوة، والثاني الزبور قاله مقاتل ولا تنافي. نعم أتاه الله الملك والحكمة اللي صار نبيا وأتاه الله الزبور يعني كتابه الذي أوحاه به إليه سبحانه وتعالى. قال وعلمه مما يشاء واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء قال فيه ثلاثه اقوال احدهما أنها صنعته الدروع علمناه صنعته لباس لكم ليحصلكم لتحصلكم من باسكم صنعته الدروع الحديد له الحديد والثاني الزبور والثالث منطق الطير قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قال وفي معنى الكلام قولا حدوم أن معناه لولا أن الله يدفع بمن أطاعه عمن عصاه كما دفع عن المخاطبين المتخلفين كما دفع عن المخاطبين المتخلفين عن طالوت بمن أطاعه لهذاك العصات بسرعة العقوبة قاله مجاهد هذا معنى مهم يعني أن الله تبارك وتعالى يدفع البلاء عن العصات بالطائعين فهمت الكلام يعني من باب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني مرات يصرف يعني المعنى الآية أنه الله عز وجل بما قدره أنه يصرف العذاب عن الظالمين لوجود العادلين بينهم واضح ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في الاول الأول أن الله يدفع بما أطاع من عصاه. ماذا يدفعه العقوبة؟ وهنا أن لا رجعوا وذيعوا هذه معصية، فرار من الزحف. فدفع الله عن المتخلفين عن طالوت بما أطاعه. دفعهم العقوبة. هذا المعنى الأول. ما الثاني أن معناه لولا دفع الله المشركين بالمسلمين، لغلب المشركون على الأرض، فقتلوا المسلمين وخربوا المساجد. قاله. مقاتل وهذه فيها لفته مهمة لأن أهل الخير لا بد أن يدفعوا أهل الشر فهمت يعني لأن إذا سكت أهل الخير عن أهل الشر او شك أهل الشر أن يتسلطوا عليهم وهذا المعنى الذي من أجله يشورع الجياد من المقاصد الشرعية في الجياد وإذا قال فإذا تبعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر العين نوع من الربا ورضيتم بالزرع صلت الله عليكم ذلا لم يرفعوا عليك وتركتم الجهاد في سبيل الله صلت الله عليكم ذلا لم يرفعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم فالمعنى هنا انه من مقاصد الجهاد رفع الذل انك انت اذا ما جهدت سياتي الكافر ويتسلط عليك ويغلبوك ويقتلوك ويخرب لك دينك ومساجدك وهذا معروف هذا هذا من معاني الآية فلذلك وجب دفعه طبعا سنه الدفع تكون او التدافع تكون بالمقدوري عليه ولذلك ربنا يقول واعد لو ما استطعتم من قوه والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم يقول جاهدوا المشركين بالالسنهكم في جهاد باللسان واموالكم نعم وايديكم فالجهاد انواع فف فإذا لم تستطع أن تدفع تدفعه بالسيف هذه أعلى الحديد وأنزل الحديد في بأس شديد ومنافع للناس فإذا لم نستطيع أن يدفع بمقام الحديد وصولة السيف فإنه يدفع على الأقل بجهاد العلم الذي لا ينقطع في كل زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الحديث فهؤلاء منتصرون وظاهرون ومبينون دائما لا ينقطع إلى أن الله الأرض من عليها أو إذا يشأ ربنا ويأتي أمره دائما ظاهرون بالحجة والبيان وأحيانا بالسيف والسلام أحيانا إذا مكن الله لهم يعني فهذه معنى الآية فيها في فيها سنة التدافع هذه سنة كونية ولولا دفاع الله أو دفع الله فالكرام أخرى أي أن يدفع الله معنى الآية هذا المصدر في متأول بأنوى في مضارع أي ولولا أن يدفع الله الناس بعضهم وبعضهم من الناس هنا يعني يدفع بمن أطاعه عمن عصاه بمن وحده عمن هذا إذا أردنا سوء العقوبة سرعة العقوبة معذرة إذا أردنا سرعة العقوبة لكن إذا أردنا المعنى الذي قالهم مقاتل معنى مهم لأن ربنا كل فسدت الأرض يعني قال لهلك أهلها فيقول هنا المعنى ولولا أن يدفع الله ضلال المجرمين وإفساد المفسدين وتسلط الكافرين بالمسلمين لغلب المشركين وهذا المعنى الإجابة عليه قال ومعنى لفسدت الأرض أي لهلك أهلها شوف ابن عباس في تفسير النبي حاتم ماذا يقول حتى تفهم هذا المعنى يقول يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي أي العقوبة وبمن يحج عملا لا يحج وبمن يزكي عملا لا يزكي لاحظت هذا من دفع العقوبات طيب قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أينك من المرسلين قال أين قص عليك من أخبار المتقدمين وإنك لمن المرسلين أي حكمك حكمهم فمن صدقك فسبيله سبيل من صدقه ومن عصاك فسبيله سبيل من عصاه وهذا لتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام والتثليته إلى المرسلين ولقد جاءك من نبي المرسلين قال ربنا تلك الرسل هذه إشارة لما تقدم الرسل جميعا عليهم السلام تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله قال قوله تعالى فضلنا بعضهم يعني موسى عليه السلام وفي المراد بقوله ورفع بعضهم درجات قولا أحدهما عنا بالمرفوع عنا بالمرفوع درجات محمدا صلى الله عليه وسلم فانه بعث إلى الناس كافة وغيره بعث إلى أمة خاصة هذا قول مجيد. والثاني أنه على تفضيل بعضهم على بعض فيما أتاه الله هذا قول مقاطع هذا قول مقاطع درجات يعني مثل المراقي مرتبة سلم ومراتب السلم يعني او المنزله ونحو ذلك فالله عز وجل رفع بعضهم درجات يعني منازل ومراتب عليهم الصلاه والسلام فاتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وخلق وجعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عبد الله يرسل كلمته والقائل مريم وروح منه وآتى داود زبورا وآتى سليمان ملتا لا ينبغي لحد من بعده وهكذا وآتى محمد صلى الله عليه وسلم مقاما المحمود وغفر له ما تقدم ذنبه ومتاخر صلى الله عليه وسلم إذن قال منهم من كلم الله وموسى عليه الصلاة والسلام منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى من مريم البينة وآتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس وجبريل انا كل تقدم معنا بالبينات الايات التي اتي بها لاحياء الموتى وراء المرضى سيتفصل في ال عمران شاء الله وايدناه بروح القدس وجبريل عليه السلام قال ربنا ولو شاء الله ماقتتل الذين من بعدين أي من بعد الرسل وقيل من بعد موسى وعيسى عليهم السلام هنا قال أي من بعد الانبياء وقال قد من بعد موسى وعيسى قال مقاتل وكان بينهما ألف نبي موسى وعيسى لذلك ربنا في سورة المؤمنون قال بعد قصة موسى ثم أرسلنا رسولنا تترى. كلما جاء أمة الرسول وكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا نعم بعدين الشريط قال هنا قولوا تعالى ولكن اختلفوا يعني الأمم ولكن اختلفوا يعني, اختلفوا يعني اختلفوا هنا في الدين فمنهم من عمل ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قاتلوا حصل قتال بينهم ولكن الله يفعل ما يريد وهذه الإرادة العامة الكونية ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن بهذا نكون أكملنا المقرر كما المقرر بالنسبه بالنسبة لهذا الجزء يعني قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قال المصنف هذه الآية تحث على الصدقات والإنفاق في وجوه الطاعات وقال الحسن أراد الزكاة المفروضة قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة لا بيع فيه قال ابن عباس لا فدية فيه وقيل إنما ذكر لفظ البيع لما فيه من المعاوضة وأخذ المدن قال والخلة الصداقه وقيل إنما نفى هذه الأشياء اللي هي البيع والخلة والشفاعة تقدم نفي الشفاعة طبعا كفائده فقط الشفاعة إخواني في القرآن تأتي مثبتة وتأتي منفية فتاتي الشفاعة مثبتة من قول الله تبارك وتعالى قل لله شفاعة جميع هذه الشفاعة المثبتة واضح وتأتي منفية ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يومه لا بيع فيه وقرئ لا بيع فهنا لا بيع لا هذه نافيا للجنس عمل إن نجعل للا نكرا، كما قال ابن مارد هذه لا نافيا الجنس على قرأة من قرأ لا بيع ولا خلتة ولا شفاعة وقرئ لا بيع على أن لا نافيا عملت عمل ليس أي ليس ثمة بيع ولا خلة ولا شفاعة هذه الشفاعه المنفية هنا إذن هي هي هي هي هي وتأتي هي وتأتي هذا وجه الجمع هي هي كما هي في هي هي الكرسي في هي القرآن من هي هي هي هي هي واضح؟ ما من هي هي هي هي هي هي فهذه هي التي تأتي, تأتي ننفية نفيا مطلقا مثل هذه ولا شفاعة ولا تقبل منها شفاعة وغير ذلك وثم شفاعة تأتي مثبتة قل لله شفاعة جميع كيف نجمع بينهما الجمع بينهما سلمك الله ورضي عنك وبارك فيك كالأتي أن الشفاعة التي جاءت مثبتة فهي التي يملكها الله اثبات مطلق يعني معناها الشفاعه يملكها الله ام اتخذوا من دونه شفاعه قل لله الشفاعه جميع له ملك السماوات والارض والله. فالشفاعه التي تاتي مثبته مطلقة هذه معناها ملك لله الله يملكها سبحانه وتعالى وملكه يعني تصرفه فيها وهذا التصرف ان الله يعطيها من شاء متى شاء في المكان الذي يشاء وهذا اذنه كوني وشرعي فالشرعي لا يؤتيها الا الموحدين فقط ولا تكون الا في الموحدين وعلى درجاتهم الانبياء والملائكه عليهم السلام جمعا والمكان اذا شاء ربنا ولذلك لما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله ان يشفعه قال فيدعني ما شاء الله أن يعني الوقت يعلمه الله إذن معنى يملك الله الشفاعة قل لله الشفاعة جميع كل أنواع الشفاعة يملكها الله يملكوها الملك من معانيه التصرف أي أن الله يتصرف فيما يملك كما يشاء لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى فالملك هذا التصرف بينه ربنا انه يتصرف في الاذن بها لمن شاء بمن شاء متى شاء في الحد الذي يشاء الحد يعني العدد والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال فيحد لي حدا هذا الحد الذي تشفع فيه هذا كلها يعني معنى ملك الله للشفع لذلك أهل الشباعة أعظم شبهة الشرك لا. عند المتقدمين من المشركين وعند المتاخرين وفيها لبس شديد جدا حتى تجد كثير يقر بعضهم ليس كثير حتى ما بعض القبولية تجده يقر بأن الصلاة غير الله شرك وأن الذبح غير الله شرك بعضهم والسجود بل بعضهم حتى الطواف من القبورين لكن الشفاعة يستثنع الشفاعة ليست شركة إذا سألتها من الميت فهي شبهة المشركين أنه إذا عدم الاستقلال في الآلهة يعني أنها تسأل استقلالا لكونها لها نوع ملك استقلال أو ملك على وجه ملك على وجه المشاركة فهمت؟ الحمد لله ملك على وجه المشاركة أو إذا عدمت لهم هذه الأسباب لجأوا للشفاء عليها الوسائل قال الله تبارك وتعالى قل يبعوا الذين زعمتم من دون الله أي زعمتمهم آلهة ثم وصفها ربنا قال لا يملكون مثقال ذرة على الاستقلال ما يملكش لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما الذي بقي ممكن واحد يتجواه يقول لك يملك استقلال لكن يشارك فقال وما لهم فيه ما من شرك؟ هذه اذا نفى الاستقلال نفى المشاركه ما الذي بقي قال ممكن يقود يعينون اه يعينون قال وما له منهم من ظاهر هذه المعاونه فنفى الاستقلال ونفى المشاركه ونفى المعاونه ما الذي بقي بقيت لهم الشفاعه ما هي الشفاعه التوسط معناه لا يملك استقلالا ولا يشارك في الملك ولا يعين على الملك بقي أن يقول هذا يشفع لي، فجاء القرآن بعد ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعه عنا الا لمن اذن لها. إذا الشفاعة التي تأتي مطلقة، كقوله تعالى قل لله شفاع جميعا هي الملك، فسرت لك الملك. والتي تأتي منفية، كقوله تبارك وتعالى، ولا تنفعها شفاعة، وكقوله تبارك وتعالى هنا. انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه هكذا جاءت منفيه نفيا مطلقا من من من المراد بها هنا من يعرف يجيب في هذا المسألة الشفاعه التي تاتي منفيه مطلقه من المراد بها هنا المراد بها هاي جماعة هذه دروس توحيد تفيدكم احسن دروسي دروس توحيد يا شيخ هذا يقول ولا شفاعه للكفار نريد مصطلح ضمنطق للميت ولا شفاعه ما المراد بالشفاعه المنفيه الشفاعه المثبته هي التي يملكها الله وياذن بها لمن شاء والشفاعه المنفيه لا ما لا احد يملك شفاء لله شفاء شباع المنفية ما المراد ما المراد بالنفيون النفيون تعلق بأمر قاعدة أن كل نفي له تعلق ما تعلق النفي قربت الجواب عبد الرحمن التي تطلب من غير الله قربت الجواب قربت الجواب جواب صحيح لكن تحتاج دقة شوي مع الاصطلاح أو المعنى الذي ورد في القرآن نعم هي الشفاعة ولا شفاعة الشفاعة المنفيها والموراد بها التي لا يرضاها الله نعم لا يرضاها الله أيضا أكيد لا يرضاها الله عز وجل لكن ما المقصود بها هذا النبي يتعلق باعتقاد عند المشركين وهي الشفاعة من غير من غير إيش الشفاعة عند المشركين كيف تنفع قل لا يشترط فيه ايش هل كلمه اعلم الاذن احسنت يونس الله يرضى عليك بارك الله فيك نعم التي لا يشترط فيها الاذن فهمتم ولا شفاعه الشفاعه المنفيه هي الشفاعه التي تكون بغير اذن الله فهمت هذه الشفاعه المنفيه الشفاعه المثبته المطلقة هي ايش آه للذين لم يأذن أحسنت أبو عمر سمحني لم أنتبه للجواب بارك الله فيك أحسنت ما, ما رأيت صراحة الله السعى الذين لم يؤذن لهم الله فيها أحسنت. أحسنت رضي الله عنك إذن هذه نقطة مهمة جدا الشفاعة المنفية نفيا مطلقا هي التي لم يأذن الله فيها والشفاعة المثبت إثباتا مطلقا هي التي يملكها الله وحده وهذا فعل من أفعال الربوبية كما تقدم واضح؟ ها؟ فهمين الفرق؟ انتبه هذا الأمر جيدا يقولوا هذا نفس المعنى نعم لا يرضاه الله لكن نأتي بالإذن لأن الرضا داخل في الإذن الرضا هو نوع من الإذن الشرعي نتكلم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سلمت لكن نحن نتكلم عن الشفاعة يعني فيها الرضا وفيها الإذن الكوني من حيث العدد من حيث المكان من حيث الزمان من حيث الأشخاص من حيث ترتيبهم هذه كلها يحددها ربنا سبحانه وهو يتصرف في ذلك وحده لا شريك له تبارك ومحمده ثم النقطة هذه يا جماعة واضحة فرقوا بين نوعي الشفاء طيب بقيت نقطة سنة لا في أي الكرسي إن شاء من الذي يشفع عنده ولا بإذن؟ هذه الشفاعة المقيدة بالإذن الأولى المثبتة مثبتا مطلقا والمنفية نفيا مطلقا هذا نوعا وكثير في القرآن هذا لكن أنت إذا نظرت في السياق ستفهم ما جاء مثبتا فالمراد به الملك ولذلك لو واحد قال مثلا سؤال, سؤال الجماعة لو واحد قال كما يقول عباد القبور في متأخرين والروافض والصوفية غلاد يقولون الموتى يملكون الشفاعة هذا مشرك فين من يقول الموتى يملكون الشفاعة شركوا فين فيما في ما أشرك شرك وصاحت لا عبيبي في الملك أي أي في الملك يعني وين أشرك في الملك وما وماله من دونه ند نعم نعم أحسنت يونس في الروابية مشركوا في الربوبيه هذا واضح ليس في في الالوهيه فحسب بل حتى في الربوبيه مشرك فهمت الآية ماذا قال اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله شفعاء جميعا لو ملكت السماوات والارض ثم الي ترجعون فهذا مشرك في الربوبيه لكن لو قال الله يملكها ولكن نحن نسأل هذا الميت ليتسبب لنا فيما ملك الله في حصول ما يملك من الله أو في حصول ما ملك الله من الشفاعة شوف يعني يقول لك نحن نتسبب بالميت ليحصل لنا الشفاعة من الله هذا يكون شرك وصائد هنا هنا يكون شرك وصائد ولذلك إذا علمت أن الشفاعة يملكها الله فتسأل الله ما يملك لا تسأل غيره شفاع يملك مين الله عز وجل اسال الله ما يملك الله يملك المطر يملك الرزق يملك سبحانه وتعالى له ملك السماوات والارض هيك الشفاعه ادرجها سبحانه في اصل الملك العام ملك السماوات والارض فملكه سبحانه تسال الله ما يملك فيعطيك اما النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام ثم الصالحون من بعدهم فانهم لا يملكون شفاع ذلك النبي قال اعطيت الشفاعه شوف اعطيت اذا في معطي له وهذا العطاء من الله بوين أنه عطاء في وقت معين ليس عطاء تمليك وانما اعطاه تفضيل وإكرام في في الوقت الذي يشاء الله سبحانه وتعالى ففي وقت يشاءه ربنا سبحانه يعني هذا الفضل له وقته اعطيت الشفاعه كما قال صلى الله عليه عليه وآله وصحبه والسلام فملكها لله طيب نواصل قال ولا شفاعة قلنا. ثم قال وإنما نفى هذه الأشياء لأنه عنك عن الكافرين أي نفى عن الكفار. وهذه الأشياء لا تنفعهم هذا قال والكافرون هم الظالمون إذن لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قتال يقول كما روى ابن نبيحاته في التفسير قد علم الله أن أناسا يتخاللون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين والكافرون هم الظالمون أعطاك في تفسير ابن, ابن جرير يقول يقول الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. سبحان الله لأنه مسلم في ظلم لنفسه في حق ربه تبارك وتعالى بعد ذلك قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشهر عنده إلا بإذن قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم رواه مسلم في صحيحه أن أبي بن أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا المنذر اتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. أو قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدره قال ليهنيك العلم يا أبا المنذر. قرام عبيد القيوم الذي لا يزول أو القيوم هو القائم الدائم بلا زوال طبعا كلمة الزوال يعني هذه كفائدة في كلام السلف المراد به الفناء ركز كلام هذا الذي أقول لك فرض أمام الكناش وتكتب الفوائد نحن نقرأ تفسير نحاول نمضي على الآيات يكون عندنا علم عام بها قراءة الخاصة تكون متوسعة لكن فقط في فوائد لا تفوتك لما نقول الزوال نحن أهل الحديث أهل الإسلام فمرادنا الفناء أي أنه سبحانه لا يفنى أما غيرنا من لبالي بالك مجارمه الكلام إذا سمعت واعتم يقول بلا زوال ينفي الحركة يريد أن الله لا يتحرك أو لا يفعل فعلا اختياريا بإرادة وقدره فلفظ الزوال لفظ عند هذه الحديث له دلالته اللغوية ودلالته الشرعية وأما لفظ الزوال عند أولئك القوم فيعنون به ماذا؟ يعنون به في الفعل الاختيار فنرى لما نقول قائم الدائم بلا زوال يعني بلا ثناء ليس بلا فعل نرجع عقيدة أرستو المحرك لا يتحرك هذا عقيدة أرستو هذا تصوره للإله تعالى الله عما يقول أرستو علوا كبير وبه انطلق المجارمة أرستو يقول المحرك لا يتحرك المحرك يعني هو المحرك هو هو محرك إذا لا يتحرك إذا لا يفعل هذا مقصود فعلا اختيارين اللهم السعادة قال فأما السنة في النعاس إذن القيوم طبعا اسم الله القيوم في كلام كثير السلف ومن أسماع حتى بعضهم يرى أنه من حي القيوم هو اسم الله العظم الذهب لي بعض السلف لأن كل الأسماء ترجع إليهما ذلك هو مسألة اسم الأعظم هو الاسم الذي يجمع معاني الأسماء مثل الله جامع لكل الأسماء والصفات مثل الصمت جمع كثير من الصفات الأسماء مثل الحي الحي فعلًا يجمع كل الصفات كل الأسماء كل الصفات كل الاسماء ما معنى كلمة يجمع يعني يتضمن ليس معنى يطابقها في المعنى لا لأن الأسماء كما يقول الداريني فيها تميز وتغير كل اسم له دلالة خاصة لكن سلمك الله في أسماء يعني لا لا تقوم إلا في أسماء متضمنة في أسماء كثيرة أو لمعاني كثيرة فإذا قلت حي القاء السلف قالوا الفاعل حي كل حي متحرك فهنا تخلش نسل الأفعال النزول والضاحي كل مبنية على الحياة بل كل الصفات مبنية على الحياة الحياة الدائمة الحي حياة الكابلة وضع الذي لا يحقه فيها سبحانه كرث ولا تعب ولا موت وتعقل على الحي الذي لا يموت فهمت حياة كاملة سبحانه وبيحمني فهذه الحياة الكاملة له جل جلاله تجمع كل الصفات يعني كل الصفات لذلك نحن مما نبتر به عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وعبادة المقبورين وعبادة العباد الموت هذا أظهر شيء إنه هذا يفنى يموت له أجله له فالموت خلاص إذا أثبتت الموج أثبتت ماذا عدم الفهم عدم القدرة عدم الملك عدم الإجابة عدم السمع عدم البصر فاهمش لذلك والقيوم القائم على كل شيء ولا يكون قائما بغيره حتى أو قائما على غيره حتى يكون قائما بنفسه فالله قائم بنفسه سبحانه وتعالى وهذا تثبت بها المباينة والحد الأمور كثيرة، فلذلك هذا الاسم ذهب بعض السلف على أن الحي القيوم هو اسم الله أعظم بهذا التركيب. الحي القيوم ورد في البقرة ورد في آل عمران ورد في طه وعلت الوجوه الحي القيوم. قال فأما السنا فهي النعاس من غير نوم من الوسنان لا تأخذ سنا ولا نوم هذا لكمال قدرته وقيوميته وحياته، لذلك حياتك انت وحياة المخلوقات مفتكرة. إلى أسباب لبقائها تفتقر إلى أسباب مقومات كن لازم يأكل لازم كذا كذا كذا فهمت إيه؟ أما ربنا تبارك وبحمدي فليس شيء. ليس كحياته حياة سبحانه وبحمدي لأن حياته سبحانه وبحمدي هو أول فليس قبله شيء وقائم بنفسه أما أنت ثم من يقيمك ثم من يدبر أمرك أما ربنا سبحانه وقائم بنفسه غني عن كل. خلقي تبارك والمحلم وهذا معنى الصمدية أيضا طيب قال له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض هذه وضحة في الملك يعني. ثم قال سبحانه وتعالى من ذا الذي الله لا إله إلا الحي القيوم لتخذوا سنة لهم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشهى عنده إلا بإذنه قال المصنف هذا رد على من قال ما نعبدهم إلا ليقربون الى الله زلفل إذن هذا جاتب عن الشفاعيش مقيدة من ذا الذي يشفع عنده إلا بجذنه هذه الكلمة أو هذه الجملة لازم تعرف أن هذه يسمى استفهام إنكاري وضع لذا هو يقول رد أسلوب استفهام الإنكاري أه على من يزعم أن أنه يعبد الأوثان أو الأصنام وغيرها ليقربوا إلى الله على وجه الشفاء والتزلف. التزلف استفهام يعني من الذي استفهامه لكن لا يراد به لأن الاستفهام يراد طلب الجواب أنت لما تقول من ضرب فلان من جاء كذا أنت تريد أن تعرف حقيقة المعلومة لأنك فقدها هذا يسمى استفهام على وضعه لكن ثم خروج بالاستفهام إلى أسليم أخرى فإذا قلت على سبيل الاستفهام من ضرب فلان أنت تكون تعلم الضارب أنت تريد استنكارا أو من جاء هذا يسمى استنكار تنكر على من يقول بهذه المعلومة فالقصة كيف تريد الإنكار في المعلومة لكن الاستفهام وطلب أنك تريد في المعلومة إذا كان الاستفهام إنكاريا فليس المرض بمعرفة المعلومة المعلومة معروفة لدى المستفهم ولكن هو يريد الإنكار لشيء في المعلومة المعلومة هنا منذ الذي يشفع عنده إلا بإذن هذه نعلمها حقيق حق لله عز وجل ولا أحد ولا أحد يشفع إلا بعد إذن لا علمنا هذا هذا أمر معلوم لكن مرض به الإنكار على ماذا على من قال أنه ثم شفاعة غير إذن يقول لك الإذن هذا لا يعتبره يلغي الإذن الكوني والشرعي فيظن أنه يشفع له في كل وقت في كل آن وأنه المشفوع أو الشافع لوسائل الشفاعة والشفيع نفسه هذا يشفع في كل وقت كالملوك يروح للحاجب الملك يقول أدخل على الملك وخبره كذا يدخل عليه في أي وقت والملك بحاجة إلى هذا الأمر أنه هو لا يتوصل إلى معرفة حاجة رعيته إلا بالوسطاء هم اللي يخبره أن الملك ليس جالس مع الرعية في أسواقهم ونواديهم وبيوتهم فلا ضروري يأخذ بينهم حجاب وزراء ونواب يوصلون له حاجة الرعي فقياس أهل الشرك مسألة المسألة من الله على ما يحصل من الملوك هذا ود الشرك شرك أصله جمثيل أصل كسوية الخالق من المخلوق إذن ربنا قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ويقول محمد بن سيرين وهل عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس بالشرك أصل قياس أصلا وإذن قالوا في سورة الشعراء إذن نسويكم برب العالمين وما سووه به في خلقيته ولا رازقيته وإنما التسوية حصلت من وجوهها أنهم جعلوا بينهم وبين الله الوسائط مثل الوسائط التي بينهم وبين ملوك الدنيا هذا هو القياس فهو لما يروح الملوك الدنيا يقول لك أنا انسان ما عندي ذاك الوزن فلابد أنظر واسطة حاجب نائب أي وعب يقريب للملك يوصل الحاجة إليه نفس القياس مع ملوك الدنيا لوجود افتقار في الملوك وعدم علم وعدم إحاطة إلى آخره وأصل هذا من كمال ملكهم أنه توصلهم إلا بالحجات هذا من ملكهم في الدنيا طبعا راحوا اخذ القياس وفعلوه مع ربنا سبحانه وتعالى الذي قال وإذا سألك إبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء في أي وقت في أي لحظة تسأل أنه لا يغفى عليه حالك وهو أقرب إليك قرب العام بعلم وحاطته من حبل الوريد واضح وهو وسع سمعه الأصوات شل وعلى هو الغني بذاته تبارك وبحدي المهم فهنا رد عليهم في قوله أن الشفاعة تكون من غير إذن، لا يشترط فيها الإذن. خلاص، لذلك عباد القبور ماذا يقولون؟ في زماننا لا يقول لك الشفاعة تكون من غير إذن عكبا. يقول لك شوف نعم الشفاعة تكون بالإذن. الله أذن له في الدنيا أعطاه السر ملكه والشفاعة قالوا خلاص عندك شفاعة وطب وأعمل بها. عندك هذه الشفاعة يعني ملك لله وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يستعمل فيها في قبره. فأنا أسأله ما ملكه الله شوف هذا الكلمة ما ملكه الله معناه هو يقول أنه النبي يشفع في كل وقت وهذا القرآن أبطله في حق النبي وغيري ما في أحد يشفع ابتداء من نفسه يشوف شوف عمق الشفاعة الشفاعة لا يبتدئها الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله له النبي صلى الله عليه وسلم لما جو جو يأتونه الناس ووحي في أرض المحشر بعد ما مروا على الأنبياء عارفين حديث الشفاعه راجعوا حديث طويل معروف سبي رضي الله عنه لما يأتي فيقول له شفع لنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتي ربي في داره فاخر ساجدا هل يبدأ مباشرة يطلب الشفع؟ لا يخر ساجد قال فيفتح والله علي ببحامله يؤلمنيها يلمه الله اياها فيجي يبقى ساجد النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله مثلي عليه قال فيدعني لاحظ الكلمة ما شاء الله أن يدعني النبي لم يتكلم مجرد يأتي إلى ربه سبحانه يسجد يخر سجد قال فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع هذا الفرق يعني هو لا يبتدئ الشفاعة النبي الله الذي يقول له ايش له اذنت لك ثم لما يأذن له اذن له في الوقت الذي شاءه ربنا وفي العدد الذي شاءه ربنا وفي الحد الذي شاءه ربنا تبارك وبحمله وفي نوع الشفاعة لأن الشفاعة في شفاعة أتيها النبي عليه الصلاة والسلام كشفاعة أهل الموقف وافتتاع دقول الجنة فهذه هذه الامور لا يبتدئ الشفع من نفسي او بدر القبور يقول لك لا هو لما يقول يا رسول الله اشفع هو يقول النبي يبتدئ الشفع من نفسه وهذا اعتقاد المشركين الاوائل ان لا العزه هؤلاء اشفعاء عند الله يعني يبتدئون الشفاعه من انفسهم لانهم ارواح طاهره مقربه فكما ان الحجاب في الدنيا حجاب الملوك يبتدئون الشفاعه يدخل على الملك ويقول له عندنا فلان الفلاني وعندك فلان الفلاني وعنده الاله يبتدئ دون يبتدي الملك بالشفاعة الحاجب الواسطة يبتدي الملك بالشفاعة هذا في ملوك الدنيا أما ربنا سبحانه ما ذكرنا لا هو سبحانه مالك الشفاعة الذي يأذن بها اشفع يا فلان هو ما يتكلم قل الله عزوجل اشفع اشفع انت اشفع انت اشفع انت في الحدد والعدد الذي شاء ربنا والوقت الذي شاء ربنا تبارك وبحمد لا إله إلا الله أما هؤلاء فيقولوا لا هم يشفعون من أنفسهم طيب ليش يشفع من نفسه إيش الدليل الله عز وجل قال قل لله يشفع جميعا يقول لك لعب ومن لكه إياه إذن من غير إذن وهذا يأتي الآية رد عليهم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والاستفهام الإنكاري فيه أيضا معنى التحدي يعني هو فيه فيه نفي إنكار أول لعاقدة باطلة وفي نفي لتصور غلط وفي تحدي وهذا التحدي يعني كأنه يقال لهم إيتوا هاتوا من يشفع من غير إذن عند الله عندكم مثال واقعي واحد ابتدأ الشفاعة ولم يأذن الله له بها وهذا ما, ما حد يستطيع مثال جبونا المثال ما في مثال ما عندك مثال واحد شفع عند الله والله لم يأذن له كل الذين يشفعون من بعد إذن الله وكم من ملك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى قولوا تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ظاهر الكلام يقتضي الاشاره لجميع الخلق وقال مقاتل المراد بهم الملك وفي المراد ما بين ايديهم وما خلفهم ثلاثه اقوال احدها ان الذي بين ايديهم أمر الاخره والذي خلفهم أمر الدنيا روى عن ابن عباس وقتل والثاني أن الذي بين ايديهم أيديهم الدنيا والذي خلفهم الاخره قالوا سدي عن يا ومجاهد بن جريج والحكم بن عثيمين والثالث ما بين ايديهم قبل خلقهم وما خلفهم ما بعد خلقهم قاله مقاتل قوله تعالى ولا يحيطون يقال لكل من أحرز شيئا وبلغ علم وأقصى قد أحاط به الإحاطة معروفة لا يحيطون بشيء من علمه أي بما علمه ربنا والله محيط بكل شيء قال وسع كرسيه السماوات والأرض قال وفي المراد بالكرسي ثلاثة أقوان يعني مما روي في الباب حد أنه كرسي فوق السابعة فوق السماء السابعة دون العرش. واضح. الذي جاء في أثر ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي إلَكَ حلقتين ولقاتين في أرضٍ فلات. نعم. وهذا ثبت عن ابن قال هذا قول ابن عباس وراءة عطاء الثاني أن المراد بالكرسي علم الله تعالى اي وسع علمه روى ابن جبير عن ابن عباس وهذه الرواية هو منكره منكرة من حيث السند ان اصحاب ابن عباس خالفوا سعيد من غيران ومنكره من حيث المتن لان الكرسي بمعنى العلم لا يتخرج في اللغه كما نبع على ذلك الازهري وغيره وضح قوله أن الكرسي نورت به العلم من باب الكراسة وكذا لا لكن الكرسي المهموز أما الكرسي لم بيأتي مهموزا عالم هذا التفسير يعني حتى من ناحية قالوا رجع إلى الكراسة التي يجمع فيها العلم وهذا فيه نظر يعني إيش صاحر لذلك حتى قبلها يقول ربنا ولا يحيطنا بشيء من علمه إلا ما شافا ذكر العلم وحط رب العلم الله بكل شيء بعد ذي يقول واسع علمه السماوة والأرض هذا يعني في تفسير كرسي العلم ليس بسديد ومن قال الكرسي هو العلم فقط ونفل المعنى الأول بأنه موضع القدمين وأنه الكرسي مميز يعني مخلوق من مخلوقات الله تباركه وتعالى أنه كالمرقات قاتل العرش وأنه كذا هذا الجهمية هم الجهمية خصوه فقط بالعلم والثالث أن الكرسي والعرش طبعا قول قاله الحسن طبعا هذا جعل الحسن وجاء في بعض النصوص إطلاق الكرسي ورد بالعرش لأنه بينهما اشتراك لأن يطلق الكرسي على السرير أيضا فهذا قد استوعبنا في بعض النصوص إذا وضع الجبار كرسيه إذا جلس الرب على الكرسي مرتب الكرسي العرش هنا من باب أنه جنس السرير عمود يعني لكن عند التقابل فالعرش أعلى واضح فالعرش والسرير والكرسي وموضع القدمين وكل مرقاش العرش يعني تعرف المرقات التي تكون بين يدي العرش يعني. بين يدي سرائر الملوك سبحانه وتعالى ذلك العرش أكبر من الكرسي وأعظم المخلوقات ثمّ كلام الأزهري تكلم عن هذه مسألة لغوية من أراد أن يراجعها بأنه في تفسير كرسي بالعلم باطل من جهة اللغة حتى من جهة اللغة ما يصبح في نكارة في غرابة. طيب قال ولا يقوده حفظهما أي لا يثقله وهذا قول جعابس وقاتلة والجمع لا يك... لا يثقله وفُصِّرَ لا يكرثه أي لا يشد عليه لا يكلف يعني لا تبلغه في المشقة والتعب يعني سبحانه وتعالى ولا يؤله حفظهما ولا يؤله حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى لا يسقله لا يكلفه لا يجعبه لا يشق عليه حفظه حفظ السماوات والارض الكرسي سبحانه وتعالى وهو العلي يكون من العلو الذي ومصدر على يعلو فهو قول الله تعالى الرحمن العرش والعظيم الذي عظم شأنه قال ابن عباس العظيم الذي كمل في عظمته سبحانه وتعالى لا إله أهل الله طيب ثم قال الله تبارك وتعالى لا إكراح في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يقفر بالطهوة يؤمن بالله فقد سمسك بالعروة الوثقى قوله تعالى لا إكراح في الدين في سبب نزول أربعة وأقوال أحد وأن المرأة من نساء الأنصار كانت في الجاهلية إذا لم يعش لها ولد تحلف لإن عاش لها ولد لهو فلما أجليت يهود وبني نضير كان فيهم ناس من ابناء الأنصار فقال الأنصار يا رسول الله أبناءنا. فنزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس. وقال الشعبي قالت الأنصار والله لنكرهن أولادنا على الإسلام فإن إنما جعَن جعل فإن إنما في دين جوعنا في أو جوعنا في دين اليهود إذ لم نعلم دينا أفضل منه فنزلت هذه الآية والثاني أن رجلا من الأمصار تنصر له ولدان قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم المدينة فلازمهما أبوهما وقالوا والله لا أدعكما حتى تسلما فأبيا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه هذه الآية قالوا مسرق أو هذا قول مسروق والثالث أن ناسا كانوا مسترضعين في اليهود فلما أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير قال والله لنذهب معهم ولا ندينن بدين فمنعهم أهلوهم وأرادوا إكرههم على الإسلام فنزلت الآية والثالث أن رجلا من الأنصار كان له ولد اسمه صبيح كان يكرهه هو على الإسلام فنزلت هذه الآية والقولان عن مجعد طبعا هذه كل أسباب النزول إيش ترجع إلى معنا واحد قال واختلف العلماء الناسخي والمنسوخ في هذا القدر من الآية فذهب قول إلى أنه محكم وأنه من العام المخصوص لا إكرارها لا في الدين هذا خبر المراد منه الطلب أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام طبعا هذا عام مخصوص ليس كل أحد وإنما أهل الكتاب فإنه خص منه أهل الكتاب قال بأنهم لا يكرهون على الإسلام بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية هذا مال لي أبو عبيدة القاسم رحمه الله نمام في كتاب النسخ المنسوخ وهذا معنى مروي لابن عباس والمجاهد والقذّاد إذن على هذا تكون الآية منسوخة المقصود بالنسخ التخصيص يعني يعني لا تكري أحدا على الدخول في الإسلام من أهل الكتاب لذا يقررون على الجزية وقال ابن الأمار معنى الآية ليس الدين ما تدين تدين به في الظاهر على جهة إكرامه عليه ولم يشهد به قل. وتنطوي عليه الضمائر إنما الدين هو المنعقد بالقلب ذهب قوم إلى أنه منسوخ وقالوا هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال فعلى قولهم يكون منسوخا يعني كان في البداية نعم لا تكريوا لكن بعد النسخة أي تسيف يعني فقتلوا المشركين عيث وجهتهم وهذا ماذا بالضحاك والسد بنزي طبعا منافات من الأمرين لأن فقتلوا المشركين هذه مخصوصة يعني دخلت التخصيص لا كل المشركين يقتلون في أهل الكتاب إذا أعطوا جزية في معاهدين في مستأمانين، اساره اذا أسارة إذا أمنهم الإيمان فإن الإيمان ليشتهد في رأيه ألحى ذلك قالوا الدين هنا أريد به الإسلام رشد الحق والغي الباطل وقيل هو الايمان والكفر قد تبين الرشد من الغي قالوا أما فما فمأخوذ من الطغيان هم مجاوزة الحد نعم هذا في اللغة من طغى يطغى ويطغو اذا جاوز الحد قال قال الله تعالى ولياهم الطهوت وقالوا الذين اجتنبوا الطهوت ان المراد ومرادوا بالطهوت طبعا الطهوت هذا يعني مثل يؤنث ويذكر ويجمع و ويفرد يعني يخبر عنه بالجمع ويخبر عنه بالافراط ويذكر ويؤنث فكل هذه الصيغ تجمع له يعني قال والمراد به خمسه اقوال احدهما او احدهما انه الكاهن وضح أنه الكاهن قاله عمر بن عباس ومجاد والشعبي أو أنه الشيطان معذر, معذر. أنه الشيطان قاله عمر بن عباس ومجاد والشعبي والسدي ومقاتل في آخرين وهذا قول كثير من السلف أن الطاغوت الشيطان نعم هذا الظاهر لأن الطاغوت ماذا؟ الشيطان لأنه دعا إلى عبادة نفسه وكل عبادة لغير الله حصلت فهو الآمر بها والمزيل لها وهذا الكلام عن الأصل الثاني أنه الكاهن أو أهل الكهانة قالوا سعيد بن جبر بالعالية والثالث أنه الساحر قالوا محمد بن سيرين والرابع أنه الأصل أو الأوثان أو ما يعبد من دون الله كما قال المالك والخامس أنه مرضة اهل الكتاب لأنه اتخذوا مربابا من دون الله هذه الخمس ويدخل في هذا كعب الأشرف هذه الخمس هي أجلاص الطاغوت في كلام السلف الذي يجمع بينها أن الطاغوت تعدى على حق الله تبارك وتعالى أو مختص به ربنا جل وعلا لأن الذي يطغى على حقوق العباد هذا يسمى جبارا إذا قال قتل من قتل رجلين فهو جبار هذا إذا صار يسفق الدماء وكذا يسمى جبار يسمى طاغية يسمى ظالما يسمى جائرا يسمى مبيرا مجرما هذه أسماء أما الذي يطغى على حق الله تبارك وتعالى ولو لم يطغى على حق العباد أعطاهم الأموال وعطاهم رغد العيش، تمام؟ لكنه رجل يتعدى على حق الله عز وجل فيما اختص به ربنا سبحانه من الربوبية والولوهية الأسماع وصفاته، فتبدع له فيرضى أو ينازع الله فيها هذا يصير طاغوتا إذن الطاغوت ليس يتعدى على حقوق العباد يستف النقطة في موجودا طب وليتعد ليس الطغوت في الاسم مسمى شرعي لأنه له مسمى شرعي هنا نعم وهي كلمة بورودها من النوادر في اللغة العربية كلمة طغوت وملكوت وجباروت ورهابوت هذه كلمة قليلة جدا الكلمات ذي نادره يعني لحتى من جهة الاستعمال اللغوي بابها قليل كما ذكر ذلك سأعلم غيره أما مصادقه الشرعية في الوقوع فالسلف نظروا لهذا المعنى المعلم لذلك قال الطبري لما ذكر الأوقواء هذه وراجع تفسيره قال الطاغوت كل ذي طغيان على الله أيوان يطغى على الله عز وجل ليس ليطغى الطاغوج على عباد الله لذلك اليوم مسمى الطاغوت مسمى إعلامي يعني مثلا واحد يقول لك بشار أسى الطاغوج لماذا بشار أسى الطاغوج هو طاغوج شئلا تقول يتسألوا تقولوا لماذا أول شبه قتل الناس وهذا شك انه من الإمعان في الظلم والجراء الجريمة قباحه الله لعنى لكن هو طاغوت ولو لم يقتل الناس شوف يوم كان يأمن الناس أو كان هو وغيره حتما واحد يعطيهم رواتب ويصرف لهم الرواتب وكذا ولكن يقول أنا عندي حق التشريع للعقيدة وللمنهج والدين والأحكام أنا عندي الحق ويعطي الناس رواتب ويعطيهم رغاد العيش وهذا طاغوت ولو لم يقتل الناس فمسمى الطاغوج عند بعض الناس يظن هو الظالم للعباد أو الذي يسرف في دماء العباد هذا قد يقع من المسلمين مثل الحجاج بن يوسف على القول بإسلامه أو قبل أن يحدث الكفر يعني الشق الذي تكلموا على جرائمه في العباد كان هذا الباب كثير لهذا المجرمين في الأمة موجودين في ناس تخطب لما شاء شاف في زمان ال كان كل واحد عنده جيش مثل العصابات ما يسمى بدول الأقاليم هذه كانوا جيش مثل العصابات الجندي هذا آلا تقولوا رؤوا اقتل فلان يقتل خلاص يقتل مسلم يقتل كافر عنده الناس كلهم مؤمنة مع فلان عبيده يأتمر بأمره أكثر من قصة كيف فهذا قد يقع يسا في جرائم كذا فيكون ظالما كما قلنا مبيرا لكن الطاغوتية وصف أخص ليس المشرك فقط المطاعج ليس أنه مشرك ولذا فرق جابر لما سئلوا لما سئلوا قالوا لو هل في المصلين من طواغيت قال لا هل في من مشرك قال لا ففرق السائل له من بين الطاعج وبين المشرك وسأله قالوا هل في أهل القبلة في أهل الصلاة طواغيت قال لا يعني ما يكون في أهل القبلة طاعج فهمت يعني لا يكون في أهل الإسلام من من يسمى طاوعة، يعني طاوعة لا يكون مسلما هذا المقصود، ولا يكون مشركا الشرك اللي هو بدرجة فعل الشرك، من هو أعلى حتى من المشرك، هو نأتي يعني شخص يأتي إلى حق الله عز وجل، مط مط مستحقه الله تعالى أو مختص به الله سبحانه وتعالى، ويدعي لنفسه أو يدعى له ويرضى، أو ممكن ولا يدعي، لكن يدعى له، يقول والله فلان يعلم الغيب الغيب المطلق صحيح؟ أكي نعم كرامتك كشف لي طهوج مباشرة ساحل هذا نوع الكهانة فهمت ولا واحد يركع له من نون الله وراضي ناس يحيه كيف كفلان يعطيه ركعة ولا اثنين يقول لك احترام له هذا احترام هذا طهوج إذا يرضى بذلك يسمى طهوج يسمى يوفعل بعض الملوك أو بعض الشيوخ الزوايا والطرق وكذا فهمت ب ب ب فالإكرار ببي ببي يعطى حق الله تعالى أو ما يحصل وهذه نقطة أخرى يعني في بعض الناس عبدو صالحين صالحين براء موجة ما قالوا الناس عبدون أبدا سواء كانوا أنبياء وعليهم السلام صالحين فهولا ليس الطوافج مع هذا الله فمن يعبد عيسى عليه السلام أو يعبد آل البيت مثلا شوفة الرافضة يعبدوا 12 رب من نون الله حقيقة ليس آل البيت الذين نعرفهم بالصلاح ونتوسل فيهم الخير سواء كانوا من الصحابة الله عنهم أو من الصالحين لولياء هل ليه هذو ليه هذو ناس آديين يعني. أنا قصدوا عديين ليس لم أصف الربوبي من كانوا أفاضي الأماثل عليهم رحمة الله والدور فلكن من يصورهم الروافط الإمامية هم يعبدون إثنى عشر إمام ولاية تكوينية ولاية تشريعية تصريف الكون تدبير كذا حتى بعضهم صار عندهم غلو قل لك علي والخالق الخالق هو الرب هو كذا هو, كدا، هو ال... يصالوا آفيا إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها علي يقول لك أنت مشهد خلقا أم السماء بناها علي هكذا يقولون رموبيا فعن رموبيا طاوت هذا طوج لكن من هو هذا الشيطان هذا انتبه ليس علي رضي الله عنه لا لذلك في الحديث فيتبع من كان يعبد عيسى شيطان عيسى يعني الشيطان الذي يعني جاءه وقال لهم أعبدوا عيسى هو الشيطان هذا الذي أمرهم هو الطاقود في حقهم هم يعبدونه حقيقة أما عيسى هو النبي الكريم فهذا قال ما قلت لهم إلا ما امرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وقال لهم إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله للجنة لذلك لما يعبدون علي رضي الله عنه هم لا يعبدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي حرق السبائية وقال إنما أنا عبد الله أطعم كما تطعمون وأشرم كما تشربون ولي ذنوب أخاف منها ليس هذا علي رضي الله عنه هم يعبدون شيطان قال عن نفسه أنا علي بنبي طالب ووزي الله وعبادتها ونفس الشيء يقول في الحسين وفي الحسن رضي الله عنهم إلى عموم أهل الميت الحسن العسكري الإمام الحادي عشر ابنه محمد الله اسمه الله دي منتظر له أصلا غير موجود أصلا يعقب الحسن العسكري فهمت؟ إيه نعم. فأنت يعني لما تأتي، ونفس الشيء يقول هذا في الفرق الباطنية، المسيري يقول علي والله، المسيري، أقى المسيري، جماعة النصيري اعتقدوا في علي الأولى هنا، هذا يعبدوا في الطقوش، لكن ماذا هذا الطقوش؟ هذا الطقوش هو الشيطان الأمر بعبادة علي، أما علي بريء من هذا كله رضي الله عنه وارهه. نفس الشيء مثل إسماعيلية. السماعرية مثلا السماعرية ال ال القرامطة مثلًا، إيه القرامطة أو ال نعم القرامطة، هاول يعتقدوا لهوية الإمام الغائب ويقول لك وهؤلاء الدروز يعتقدوا الإمام الحاكم بأمر الله الفاطمي كان شا العبيدي هذوا يعتقدوا هذا الطغوت في نفسه الحاكم بأمر الله. أحد خلفاء الفاطميين، هذا الدروز يعتقد في إله، نور الله تجسد في صورتي عياذا بالله تبارك وبيحمدي، صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ فهذه القصة هذه عبود الطهوج، هذا الطهوج حقيقة جداً، لذلك مسمى الطهوج مسمى شرعي، ليس دخل فيه الأهوا والعاطفة، و... لا هو كل من يعني كما يقال دعا حقا من حقوق الله تعالى التي اختص بها أو الدعية إليه ورضي بها هذا هو الضابط اللي فهمك من الطاغوت أما واحد مسرف في الدماء وكذا هذا ليس ما الطاغوت بمجرد هذا الفعل نعم هو مجرم هو سميه ماشي لكن اذا لذلك العلو نوعا ركزوا العلو نوعا علو على العباد هذا قد هذا يوجب الظلم ان يسمى ظالم ومجرم هناك علو على الله بقياد عليه وهذه الطاغوتيه فالعوم جمع بين الأمرين دعا وضع على الله في حقه سبحانه وتعالى وأنا في الأرض وجعل أهلها شيعا أسأل الله العفوة والسلام إذا الرب يحقول فمن يقفر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة يؤمن بالله ذات توحد قال هذا مثل للإيمان شبه تمسك به بالمتمسك بالعروة الوثيقة معنى الكلام فقد عقد لنفسه عقدا وثيقا والانفصال كصرشين غير غريبا قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاهرون يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ولاك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. قال المتولي موري مهدي وينصرهم ميعم من الولاة بمعنى المسرعون. والظلمات الضلالة والنور الهدى والطاغوت الشياطين هذا قول ابن عباس وعكري في آخره وقال مقاتل الذين كفرهم اليهود والطاغوت كعب بن الأشرف قالوا جمعين أن الطاغوت هو كعب بن الأشرف طيب الآن تفهم كعب الأشرف هل كان يقول أنا خالق؟ لا هل كعب بن كان يجرم في الدماء ويقتل لا ما لا هذا كان من علمائهم لكن جمع بين كان ساحرا كائنا وكان أيضاً حكماً يعني يشرع لبني إسرائيل الأحكام يدخل في قولي جالة اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أرباباً أرباباً يدخل في كابن أشرف يتخذوا رب رب في الطاعة يعني يحل الله ما شاء يحرّب لهم ما شاء يسقط من التوراة ما شاء ينسخ ما شاء وميتبعونه فهمت؟ هذه طاقتي كابن أشرف دعنا الله قال الله تعالى لم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربي هذا شوف سبحان الله ما لما تقرأ هذه الآية تفهم تطبيق العمل الطاوتية يعني وربنا ذكر الكفر بالطاوت واذكر حال طواغيت مع وليائهم من الكافرين ضرب لنا مثالا للموحد إمام الموحدين في الكفر بالطاوت لأنه ابراهيم عليه الصلاة والسلام المحاجج هنا رجل طاوت دع الربو والنمرود والنمروذ ابنه كان عنق الله قال لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قال سبق معنى الم ترى وحاج معنى خاصم وهو النمروذ في قول الجماعة يعني أجمعه لأنه مرضي النمروذ ملك ذلك الزمن قال ابن عباس ملك الأرض شرقها وغربها مؤمنان وكافران فأما المؤمنان سليمان بن داود ذو القرنين عليهم رحمة الله وسلامه قل كافران النمروذ مختنى الصر معنى الآية حاج إبراهيم لأن الله اتاه الملك فأعجب بنفسه وملكه اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال بعضهم هذا جواب سؤال سابق مذكور يعني هو اصلا لما دخل عليه مشانع من السجود ابراهيم له كان وجد له فقال له من ربك قال ابراهيم انما أزول الذي يحيي ويميت فقال من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت فقال النمرود انا أحيي واميت شوف المنازعه انا احيي واميت هذا نرجع الله في بخت الصبي قال ابن عباس يعني اترك منجيته واقتل منجيته شوف الغبي يحيو يوميج هذا الاستقلال وضمن الاسباب وهو يقول وحيو يوميج ويتكلم على الأسباب أسباب الموت أسباب هذه بيلك سبحان الله غباءه قال أنا وحيو يوميج طيب قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوية الذي كفر يعني القطع الله ليهدي القوم الظالمين يعني الكافرين قال مقاتل ليهديهم الحج وعن بذلك المروز أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله ميت عام ثم بعدها قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية قال هذا معطوف على الكلام الذي قبله رأيك الذي حج إبراهيم أو كالذي مر على قرية وفي المراب بالقرية قولان أنها بيت المقدس بعد لما خربه مختنصر قال وهب وقتدوا الربع بن وهذا قالوا كثير قالوا المراب ببيت المقدس بعد تخريب بخت له الكافر والثاني أنها التي خرج منها الولوف حذر الموج فيما تقدم قال ابن زيد قول الأول أشهر أكثر حقيقة وفي الذي مر عليها ثلاثة أقل من الذي مر؟ قالوا أحد أنه عزير عليه السلام قال وعلي بن بي طالب وابو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير وناجي بن كعب وقتال والضحاك وسدي ومقاتل والثاني أرمياء قال وهب ومجاهد عبد الله بن عبيد بن عمير والثالث أن الرجل الكافر شك في البعث نقل عن مجاهد أيضا لكن الأكثر على أنه عزير وكان أيامها شابا عليه الصلاة والسلام والله كان شابا فمر بقريّ خاوي الشيد. قالوا الخاوية الخالية، خاوية على عروش يعني الخالية أو الخراب، والعروش السقوف. يعني الحيطان سقطت. مثل واحد يمر على قرية قصيفات أو ضريبة يجد السقوف واقعة في الأرض وكذا. فضح. إيه. خاوية لخالي ما فيها أحد. وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان عليها. قال أن يحيي هذه اللو بعد موجها. أي كيف يحييها؟ النبي بمعنى كيف هنا في الصرح. وبعضهم قال متى يعني الزمان وبعضهم قال كيف الصفة الإحياء كيف يحيي يعني ما هي الصفة التي يحيي لا بعد قرية بعد موت متى يعني الوقت قال فأماته الله مئة عام ثم بعثه هنا قال الإشارة إلى قصته روى ناجيه بن كعب روى بن كعب رضي الله عنه قال خرج عزير النبي الله من مدينته وهو رجل شاب فمر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله من التعام ثم بعثه وأول ما خلق الله منه عينيه فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض ثم كسيت لحمة ونفخ فيها الروح هذا رواه النبي في التمسير ورواه الحاتف المصدرك من طريق إسرائيل بنبي يونس على بيسحاق الناجية قال الحسن قبضه الله أول النهار وبعثه آخر النهار بعد مئة بعد سنة قال مقاتل نودي من السماء كم لبثت قال قتاد فقال لبثت يوما ثم نظر فرأى بقية من الشمس فقال أو بعض لي أو بعض يوم فهذا يدل على أنه عزيز. وقال وابن به أقام أرميا بارض يسرا فأوحى الله إليه أن الحق بارض إلياء بيت المقدس. فركب حماره اخذ معه سلة من عنب وتين ومعه سقاء جديد ما فيما ماء في فلما بدلو شخص شخص بيت المقدس وما حوله من القرى نظر إلى خراب لا يوصف يعني بعد تخريب مقتنصر له فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها ثم نزل منها منزلا وربط حماره، فألقى الله عليه النوم ونزع روحه مئة عام فلما مر منها سبعون عاما فعث الله تعالى ملكا إلى ملك من ملوك فارس عظيم فقال إن الله يأمرك بأن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإلياء وأرضى حتى تعود أعمر ما كانت فندم ثلاثة آلاف قهرمان ودفع إلى كل قهرمان ألف عام وما يصلحه من أداة العمل فلما وقع في العمل رد الله روح الحياة في عيني الرياء وآخر جسده ميت. فنظر إليها تعمر فلما تمت بعد ثلاثين سنة رد الله إليه الروح ونظر إلى طعام الشراب لم يتسنى وزعم مقاتل أن هذه القصة كانت بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام طيب قوله كم لبست قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال فأما طعامه وشربه قال وهب كان معه مكتا في تين وعنب وقلة فيها هماء وقال السدي كان معه تين وعنب وشربه من العصير ولم يح ولم يحمض التين والعنب ولم يختمر العصير. قال لم يتسلّى. قال ابن عباس والحسن والقته في آخرين لم يتغير. لم يتسنى يعني لم يتغير أو لم ينتج. لم تغير لرأي حكير واقع. يعني مع مر السنين كلها لم يتغير سبحان الله. وانظر إلى حمارك. قال مقاتل نظر إليه وقد بيضت عظامه تفرقت أوصاله فأعاده الله قوله تعالى ولنجعلك آية للناس تقدره فعنا بك ذلك لنريك قدرتنا ولنجعلك آية للناس أي علما على قدرتنا قال ابن عباس مات وهو ابن أربعين سنة وابنه ابن عشرين سنة ثم بعث وهو ابن أربعين وابنه ابن عشرين ومئة الله أكبر ثم أقبل حتى أتى قومه في بيت المقدس فقال لهم أنا عزير فقالوا حدثنا أباؤنا أن عزير المات بأرض إبابي فقال لهم أنا هو أرسلني الله إليكم مجدد لكم توراتكم وكانت قد ذهبت وليس منهم أحد يقرأها فاملاها عليهم عبد الرواب بن في التمسير عن الله. قوله تعالى كيف ننشزها قال وهو من النشز أو النشز بمعنى الذي هو الارتفاع الذي هو الارتفاع قري أن ننشرها يعني نخرجها أو نحيها أو ننشزها بمعنى المرتفع من الأرض يعني نرفع بعضها على بعض طيب قال والمعنى نرفع بعضها لبعض الأحياء قوله جعل فلما تبين له أيبان له إحياء الموت قال أعلم والمعنى قد علمت وما كنت أعلمه غيبا مشاهدة يعني أعلم ازداد علما بعين اليقين يعني وفي القراءة وأعلم هنا قال أعلم أعلم يعني ازداد علما هذا فيه أن معرفة القلب تزيد وتنقص قال أعلم ازداد علما بعين اليقين <تصفيق> الله. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن إن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصورهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم دعوهن ياتينك سعيا من الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحي الموتى قال في سبب سؤالي هذا أربعة أقوى أربعة أقوى أحدها أنه رأى ميتة تمزقها الهوام والسباع فسأل هذا السؤال وهذا قول ابن عباس والحسن والقتاذ والضحاق وعطاء الخراساني وابن جريج ومقاتل. وما الذي كانت هذه الميتة في ثلاثة أقوال أحدها كان رجلا ميتا قال ابن عباس والثاني كان جيفة حمار قال ابن جريج ومقاتل. والثالث كان حوت ميتا قاله ابن زيد والثالث لما بشر باتخاذ الله لو خليل سأل الله هذا السؤال ليعلم صحة البشارة ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس وروي عن سعيد بن جبير أنه لما بشر بذلك قال ما علمته ذلك قال أن يجيب الله دعاك ويحيي الموت بسؤالك فقال هذا السؤال والثالث أنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس وهذا قول عطاب بن يربح والرابع أنه لما نزعه مرود في إحياء الموتى سأل ذلك ليرى ما أخبره يعني الله عز وجل وهذا قول محمد بن سحق قوله تعالى أولم تؤمن أي أولست قد آمنت أني أحيي الموتى وقال ابن جبير أولم توق بالخلة قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي قال تقديره ولكن لكن ليطمئن أو ألمي ليطمئن قلبي ثم في هذا المعنى أربعة أقوال أحلوة لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك قال ابن عباس والثاني يزداد قلبي يقينا قال سعيد بن جبير وقال الحسن كان إبراهيم عليه السلام موقنا ولكن ليس الخبر كان معينه نعم والثالث يطمئن قلبي بالخل هو يعني بن جبير أيضا والرابع أنه كان قلبه نعم عن ثلاثة أقوى طيب قال الله عز وجل فخذ أربعة من الطير فصورهن إليك قال في الذي أخذ سبعة أقوى أحد أن الحمام والديك والكرك والكركي بكسر الكاف والكركي الثانية والكركي والطاوس رواه عبد الله بن هبير بن عباس والثاني أنه الطاوس والديك والدجاجة السندية والإوزة رواه الضحاك بن عباس وفي لفظ آخر رواه الضحاك مكان الدجاجة السندية الرأل وهو فرخ النعام والثالث أنها أربعة من الشفانين، واليمام، الشفانين واليمام. أن أربعة من الشفانين وكانت قربانهم قربانهم يومئذ. أوه أبو صالح الألباس. والرابع أنها الطوّس والنسر والغراب والديك نقول على ابن عباس ايضا والخامس انها الديك والطوّس والغراب والحمام. قالوا إكرام ومجيد. وعطاه ابن جري ابن زيد والسالس أنها ديك وغراب وبط وطرغوص رواه ليث عن مجايد والسابع أنها ديك حمامة والبط والغراب قالهم مقاتل قال عطاء الخرسان أوحى الله إليه خذ بطة خضراء وهراب أسود وحمامة بيضاء وديك أحمر قوله تعالى فصرهن إليك والمعنى نعم أمنهن إليك، أمنهن إليك، أو اجمعهن إليك أيضا. قال فمع الكلام اجمعهن إليك. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. في إضمار. يعني قطعهن لأنه يدل عليها. قطعهن وجعل على كل جبل منهن جزءا. قال وروى عوف عن الحسن قال ذبحهن ونتفهن ثم قطعهن أعضاء ثم خلط بينهن جميعا ثم جزأها أربعة أجزاء يعني هي أنواع من الطيور ذبحها قطعها وخلطها يعني يعني النسر مع الغراب كل واحد في أعضاء الآخر يعني ذبحهن ونتفهن ثم قطعهن تفريش يعني ثم قطعهن أعضاء ثم خلط بينهن جميعا حط على الغراب في الحمام والحمام على الغراب والديك وهاك ثم جزأ أربعة أجزاء ووضع على كل جبل جزء ثم تلحى عنهم فدعاهم فجعل يعد كل عضو إلى صاحبه ثم استوين كما كنا ثم أتينه يسعين سبحان الله وقال قتابة أمسك رؤوسها بيده فجعل العظم يذهب إلى العظم والريشة إلى الريشة والبضعة إلى البضعه وهو يرى ذلك ثم دعاهن فأقبلنا على أرجلهن يلقى كل طائر رأسه قال وفي عدد الجبال التي قسمهن عليها قولا أحد أنه قسمهن على أربعة أجبل قال ابن عباس الحسن وقتد وروي عن ابن عباس قال جعلهن أربعة أجزاء في أرباع الأرض كأنه يعني شهاد الإنسان الأربعة والثاني أنه قسمهن سبعة أجزاء على سبعة أجبل قال ابن جريج السدي قال قوله جعل ثم ادعوهن يأتينك سعيا يقول عدوى ويقال مشيا على أرجلهن ولا يقال للطائر إذا طار سعى واعلم أن الله عزيز المنيع لا يغلب حكيم فيما يدبر وزعم المقاتل أن هذه القصة جرت لإبراهيم بالشام قبل أن يكون له ولد وقبل نزول الصحف عليه وهو قبل خمس وسبعين سنة صلى الله عليه وسلم وصدق الله العظيم دكتة في هذا القسم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم استقبل